أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك شراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيها ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانب لتأخذوها ذرون نتبعكم, نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله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 ولو لا أرزق المؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم عرَّةٌ بغير علم ليُدخِل الله في رحمته من يشاء أو تزجِلُن عذاب الذين كفروا منهم عذابا أليما إفجَّر الذين كفروا في قلوبهم الحمِية حمِية الجاهليَّة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 محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يفتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع عليض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا من الصالحات منهم رفعة وأجر عظيم.